ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م يا أيها ا ل ن ا س ا ت ق و ا ر ب ك م إن ز ل ز ل ة ا ل س ا ع ة ش ي ء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس س ك ا ر ا وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد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 م ا س و ع ه النابلسي ث للعلوم ا ل ا س ل ا م ثم, من نطفة ثم, من علقة ثم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 و الجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فماله من مكرم إن الله يفعل ما شاء هذا ن خ ص م ا ن ا خ ت صنوفي ا ربي فالذين كفرو قطعت لهم ثياب من نار فالذين كفرو ا قطعت لهم ثياب من نار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 ومن ََ يشرك ُِْ بالله َِِّ ف َ ك َ أ َ ن َّ م َ ا خ َ ر َّ من َِ السماء ََِّ فتخطفه َََُُْ الطير َُّْ فَتَخْطَفُهُ الطير او ل ط ََّ ي ْ ر ُ أ ْ تهوي َِْ به ِِ الريح ُِّ في ِ مكان ٍََ سحيق َِ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 ش ع ا ن ي ج ا ل ل ه ل ك م ف ي ه ا خير ف ع ا ت ت ج م ا ت م ا ت تجمعات ت ج ع ا ت ت ا ت ت ج م ا ت ت ج م ا ت ج م ع ا ت ج م ع ا ت ت ج م ا ت ت ج م ع ا م ع ا ت ت ج ع ا ت ت ج م ع ا م ع ا ت ت ا ت ت ع ا ت ع ا ت م ع ا ت تجمعات تجمعات ت ج م ا ت ت م ع ا ت ت م ع ا ت م ع ا ت تجمعات ت ج م ع ا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 وقوموا ابراهيم و ق و م لوط و ا ص ح ا ب م د ي ن وكذب موسى ف أ م ل ي ت ل ل ك ا ف ر ي ن ثم أ خ ذ ت ه م فكيف كان نكير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 آياتنا معاجزين أ وما ل ل ئ ك أصحاب ح ا ج ي و م أ ر س ل ن ا من قبلك من رسول ولا نبي الا إ ذ ا تمنا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 اسم ن ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم م آمنوا م وإن إلى الذين الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط س ت ق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 موسوعه لينصرنه ا ل ل ه إ ن ا ل ل لعفو غفور ذلك ه غفور ب أ ن ا ل ل ه ي و ل ج ا ل ل ي ل و م الاسلاميه ن ه ر في النهار ويولج, النهار في الليل ويولج ن ه ا ر في ا ليل ل ون أ الله س م ي ع بصير ذلك ب أ ن الله هوا ل ح ق ون أ ما يدعون من د و ن ه هوا ل ب ا ط ل ون أ الله هوا ل ع ل ي ا ل كبير ألم تر أن أنه الله تر أن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 وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامه في ما كنتم فيه تختلفون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 الله يصطفي من ا ل م ل ا ئ ك ة ر س ل ا ومن الناس إن الله س م ي ع ب ص ي ر ي ع ل م ما بين أ ي د ي ه م وما خلفهم و إ ل ى الله ت ر جعل ا أ م و ر يا أيها الذين ن آ م وجاهدوا ا اركعوا و س د و واعبدوا وافعلوا تفلحون و لعلكم ربكم الخير ج في الله حق جهاده هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج, وما جعل عليكم في الدين من حرج أبيكم إبراهيم هو سماكم هو المسلمين من قبل وفي, هذا ليكون الرسول شهيدا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس